قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم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 حديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنبار